من مشكلات الأطفال القرائية صعوبة القراءة واحدة من مشكلات التعلم المنتشرة عند الأطفال والأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه المشكلة ما زالت قيد النقاش والجدل لكن عموما عسر القراءة ينسب إلى أسباب حيوية عائلية وراثية جينية وأخرى عصبية ونفسية. أما من ناحية الوراثة، فالاطفال الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بعسر القراءة أو اضطرابات مشابهة على مدى تاريخ العائلة. معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بصعوبة النطق وعسر القراءة فقد تظهر أعراض هذه المعضلة في مرحلة الطفولة الباكرة عندما يبدأ الطفل في خلط الكلمات وينسى أسماء الأشياء المعروفة ويواجه مشكلات في التقفية أو بطءا في تعلم الكلام وهناك طرق عدة تساعد الطفل على التغلب على صعوبات القراءة والكتابة ويتوقف الأمر على وقت تشخيصها فالتشخيص المبكر وتوفير برامج مسح لطلاب المرحلة التمهيدية ما قبل المدرسة وإعطاء الخدمات المعينة يساعد على اكتساب مهارات للتغلب على تلك الصعوبات.